في الحلقة دي حنتكلم فيها بالتفصيل عن التخيل الابتكاري وافتكر باستمرار طالما حلمك مزروع جواك لأن العالم الداخلي هو اللي بيأثر على العالم الخارجي وحنتكلم بالتفصيل إزاي ممكن تاخدها من الأول غاية لآخر وحنعمل حاجة جميلة جدا في الآخر اسمها بناء مستقبل إيجابي عن طريق العقل اللاواعي افتكر باستمرار ان الأمل هو بداية اليقين واليقين هو بداية الحب ومع الحب بتحدث المعجزات فخليك معايا في الحياة وأمل عندي أنا أمل ودائما أحط خططي على أمل أشياء أسويها فأتأمل فيها دائما الخير وأتأمل أن هذا الشيء اللي ببالي راح يصير لو خاب ظني وأنه ما صار اللي أنا ببالي أظل أو يمكن لله في ذلك حكمة أو أن سبحانه وعسى أن وهو خير لكم لو ما صار راح يصير عندي أني أمل هم أني أخطط الهدف اللي أنا ببالي وحط مخططات ثانية على أمل أن إن شاء الله راح تتحقق طبعا الأمل موجود يعني فإنسان لازم يكون عنده أمل يعني عشان يعيش من غير أمل ما راح يعيش طبعا ولا راح يكون له هدف فأي هدف في الدنيا سواء حقاته أو ما حقاتوش؟ مش هكون ابدا يائس بالعكس انا هتطلع دايما ان انا حاسم من نفسي وحاسم من اهدافي وحاول حق اهداف اخرى الامل ضروري بالح... ضروري وايد بالحياة وهو مفتاح نجاح لأي هدف موجود بالحياة لولا الامل ما رح نوصل حق شيء اللي احنا نبيه بالامل والاصرار والطموح والعزيمة رح نوصل حق هدفنا اللي موجود فالامل ضروري بكل حياة اي انسان ناجح. من حوالي قبلين سنة فجاء ما يتقل كان في طالب اسمه فريد سميث الطالب ده كان عنده حلم كان خطير جدا وكان رائع جدا بالنسبة له هو ففي خلال امتحان من الامتحانات المدارس طلب منهم أن كل واحد يكتب حلم من أحلامه ففريد سميث كتب الحلم أنه بيحلم أنه في ناس لابسين ممكن يكون لابسين أصفر أو لابسين يونيفورم معين وممكن يوصلوا الطرود عن طريق من بلد لبلد يعني طرد ترضي مثلاً ظرفي فيه خطابات من بلد لبلد ومن أي حتى في العالم في 24 ساعة المدارس بصيلها والدالو 50% والده حلم طبعاً حلم غبي جداً مش ممكن حد إطلاقاً يقدر يحقق حاجة زي كده في ما سمعتش النقد اللي جاله لكن هو أخذ فلوس من زوجته باع باع سغيتها وحكته هو شخصياً باعوا البيت اللي عندهم عمل كل اللي يقدر عليه وجمع فلوس وعمل أول شركة عشان توصل الطرود من العال أي حتى في العالم في 24 ساعة وسماها Federal Express اللي حصل إنه هو أول كمان طرود بعتوهم كان هو نفسه بعت أربعة منهم طبعا في أول سنة الشركة خسرت فلوس كده جدا الناس كانوا بتضحك عليه ولكن هو كان عنده حلم كان عارف إن حلمه هيتحقق وفضل مستمر فيه وكانت كل حاجة كانت صعبة جدا في له ولكن عمر ما تخلى عن حلمه لغاية ما وصل المرحلة النهاردة Federal Express موجودة في العالم كله بسبب حلم واحد عرف معنى الهدف وكان ملتزم بهدفه وكان عنده استمرارية وكان عنده صبر كان عنده كل مفاتيح النجاح تعال نشوف إدريك بيس ونشوف فريد سميث هل كان عنده هدف طبعا واضح كان عنده أمل في هذا الهدف ده طبعا كان عنده أهسباب يحققه طبعا كان عنده طاقة موجودة كان عنده مهارات طبعا وتعلم حطاه في الفعل حطاه في الفعل وفشل بس ما كانش في فشل عشان كنا باستمرار ليس هناك فشل ولكن هناك خبرات وتجارب وبعد كده كان بيتوقع الإجابة اللي هي الإجابات الإجابية طبعاً وبعدين كان ملتزم كان ملتزم كان عنده صبر كان عنده مرونة كان عنده استمرارية وأهم حاجة في كل دول كان بيفكر داخلياً أنه لازم هدفه تعرف وقت من الباحثين عملوا بحث أخذوا 12 طالب من جامعة ستانفورد أخذوهم في جامعة في لوكاندا من لوكاندات وحطوا لهم أسلاك معينة وكان من حقهم أن هم يناموا لكن ما كانش من حقهم أن هم يحلموا فكان يسبوهم نايمين أول ما الطالب من دول أو الإنسان من دول يبدأ يحلم في حاجة اسمها ريم لما العين نفسها تبدأ تتحرك بسرعة جدا والشخص يخش في استرخاء تام ويبدأ يحلم أول ما يوصل لمرحلة دي بتعمل زبزبات عندهم في المكن قدامه يروح بصحيين الشخص يعني معنا كده كان عنده كل ال... كان عنده كان عنده آه... كم الحرية إنه إنه ينام بس يحلم لا كم ممكن نام بس يحلم لا عارفين اللي حصل؟ فا قالي من يوم كل الطلبة قالهم إحباط تام قالهم اكتئاب تام وروحهم واقفين البحث ده تعرف كلنا محتاجين لأحلامنا وأنا بقولك دلوقتي مش بس محتاجين لأحلام واحنا نامين محتاجين لأحلام واحنا صحين محتاجين لأحلام الي محتاجين للأحلام اللي احنا الأمل. محتاجين محتاجين نحلم لأن لو بطلنا نحلم أحلم فعلا فعلاً أنا عارف أنه بني من الحاجات اللي بروسلي الشخص ده لما كان صغير كان بروسلي اللي هو كان لعب الكاراتين كبير كان طول عمره يفكر أنه هيكون أغلى نجم في العالم في المارشال آرت اللي هو في لعب الكاراتيه وفي نفس الوقت هيكون نجم في السينما وهيكون مدرب عالمي وعنده اسلوب جديد مفيش غيره في العالم كله طبعاً كان بيحلم وياه ما نصّض عليه وقاعد على أمريكا واشتغل غسيل الصحون وتبهدل آخر بادلة لكن حلمه كان باستمرار موجود كان عايش حلمه وكان عايش حلمه لدرجة لغاية ما الحلم طلع للحقيقة وكان فعلاً كان كان من أغلى إن كان كان كان نجوم الموجودين في السينما وكان عنده أكبر مدرسة موجودة في أمريكا الشمالية بحالها إذا كانش فعلاً في العالم بالنسبة في الأستايل بتاعه وده حلم دي من الأحلام حوالك في تلفزيون مرة وفي سي إن جابوا شوية رهبان صينيين والرهب الصيني بيبقى دوب لابس حاجة بسيطة جدا وحطوهم في غرف، الغرفة كانت عاشين تحت الصفر ولفوهم بملايات، الملايات نفسها كانت محطوطة فيها تلج وصابوهم على كده عشر دقائق بقوة التخيل والطاقة الداخلية نفس الملايات اللي كانت بتتعصر من كتر العرق قالك ايه عمل كده؟ قالك بالتخيل الابتكاري وبالقوة الداخلية قدرت أتحكم في درجة حرار الجسمي وخليت ده حصل حصل تخيل قوة الحلم بتعمل إزاي قوة التخيل العاملة إزاي تعرف التخيل الابتكاري ده في منتهى القوة إنك فعلا عندك حلم معين وبتغمد عينيك وشاف نفسك كنت بتحققه وكل ما تشوفه كل ما يبقى أقوى في العقل اللاواعي كل ما تشوفه يبقى أقوى أكتر في العقل اللواعي تعرف القصص كتير جدا أي حاجة حققت في الدنيا كانت حلم حد في يوم الأيام اي حاجة الكمبيوترز كانت حلم واحد العربيات كانت حلم واحد هنري فورد لما عمل التي موديل اللي الموديل تي اخذ سنين وتخرب بيته والناس كلها قالت له مش ممكن هتعرف تعمله لغاية ما اخيرا جاب شويه مهندسين قال لهم شوفوا عندكم ست شهور ولما عملتوش اللي احنا بنقولك عليه وتبتكروا حاجة جديدة كلكم بره طبعا حطوهم في المعيشة وعملوا له التي موديل وطلعت فورد طبعا لما تبص لاي نجاح في العالم كان ورا حلم فكر في اي حاجه الطائرات اللي هم بنسميه Joy's اللي الهم الإخوان جويس. لما بدوا يعملوا الطيارة الناس كلهم قالتهم بلا خيبة، مش ممكن هتقدر لأن أي حاجة أقل من الجو حسب قانون الجاذبية مش ممكن تطير. فطبعا قبلها ناس فيك ناس بتطير بنفسها وتحط ريش زي العصافير وكلام ده كله كان بيموت. لقيت ما هم قدروا يعرفوا إني في قوة جاذبية ممكن يستخدمها معينة وفي حاجة اسمها envelope. ال envelop اللي هو الطرد أو الجواب. عارفوا إنه كل لها envelope معين ما تقدرش توصل بعده. يعني معنى كده ده الحد الأقصى بالنسبة لها تعرف؟ لكن أنتو أنا وكل إنسان في الدنيا ما عندهوش حدود ما عندهوش أي حد لا ولا أدنى بالعكس إذا كان عنده حد أدنى لأنه هو بنفسه اللي حط الحدود على نفسه هو شخصيا تعرفين لما بنتكلم في الأحلام أنا شخصيا وأنا صغير كان عندي حلمين مهمين جدا بالنسبة لي وأنا عندي ست سنين كنت بحلم باستمرار أننا سيكون مجير عام في فندو من فنادق العالمية ف. كنت بروح الفنادق، كنت مع والدي الله يرحمه، كنت روح معي فرجني على الفنادق، كنت بشوف الفندق إن أكله عالم تاني، في ناس في سياح في عالم من كل من العالم، فكان نفسي يعرف الناس اللي بتعمل ايه وأنا عندي ست سنين كان سنين في المدرسة حتكوني يقولهم مدير عام فندق، فطبعاً فكروني متخلف وكان الناس تضحك عليا عندي في البيت لما جينا الزيوف كانوا خبوني عشان خاطر انا المدير العام انا المدير العام اكني مثلا حاجة حاجة كلب ولا بتاع حيعد حد فكانوا يخبوني في القوض عشان مش يدش حد ان بنطلونه انا المدير العام انا كالولا متخلف تماما لكن كان الحلم داخلي كان في منتهى القوة كنت لازم كنت عارف خلاص يعني كان مسألة وقت الحلم الثاني كنت عايز اكون بطل مصر في تنس الطاولة في البينج بونج وكنت بستنى فرغ الصبر لما اللعيب الكبار يجو عندنا في منطقة في في اللي أنا كنت عايش فيها أتولدت فيها في سندرية عشان راح أتفرج عليهم كنت بستنى أقعد أتفرج على رجليهم بيتحركوا إزاي بيفكروا إزاي بيتنفسوا إزاي بيقولوا إيه أخش في الصوم عشان أسمع وبعدين بالنسبة للأولانية عاد أكبر شوية شوية ما وصلت المرحلة بدأت أتعلم لغات فتعلمت إنجليزي وتعلمت فرنساوي وتعلمت الألماني وكل ما أتعلم حاجة ناس تقول لك متخلف بضيع وقت على الفاضي أنا ما كانش ممكن إطلاقا أنا خلي عندي أصدقاء سوء اي حد ماشي غلط ما يعجبنيش انا كنت مشغول جدا في ان انا اكون احسن حاجه في حياتي ومن ناحية الثانيه هتطلع تطلع شوية شوية شوية لغاية ما دخلت معاد الفنادق طبعا وقتها معاد الفنادق في القاهرة كان عيب اي عيله كبيرة ما تدخلش ولادها معاد الفنادق هتطلع ايه هتطلع جرسونه عندنا خمسة زيك هتطلع ايه يعني ممكن تطلع ايه تروح تتجوز مثلا تو في شغلي يا حبيبي تقول له كابتن ايه كابتن يعني سمكه امشي يلا ولادنا ما بيتجوزوش فدوس لاي المجتمع ضدك الناس كلها ضدك مش مفهومه كويس ومع ذلك برضو قررت ان انا خوش انا فاكر والدي الله رحمه كان عايزنا يكون زابط بحري يونيفورم والديتي كانت عايزنا يكون زابط طيران يونيفورم دخلت لهم معاد الفنادق جيت لهم بيونيفورم بتاع الجرسونات فالمهم مش عايزين يونيفورم جيبت لكم يونيفورم بس بتاع الشفات وكان كل يقولك لك ده متخلف ده متخلف ده يعني بره العيلة تماما لغاية ما سافرت بره سنة 78 والرحلة كانت في منتهى القسوة اللي يقول لك النجاح بره اسهل وانت تعرف أول ما بدأت، بدأت في فندق، بدأت في خسيل الصحون، كنت بكلم ثلاث لغات، وأعرف الرابع كويس جدا كان عندي ثلاثة ديبلوما أنا ما بدأتش في غسيل الصحون، أنا كنت عارف أن أنا مدير عام، بس ببدأ من أول السلم، فأنا كنت شايف نفسي هناك، مش هنا، فكنت أحسن واحد يغسل الصحون في كندا غسلت أحسن الصحون، كنت أنظم لهم الصحون وأحطها في مكان مظبوط، كانت حركات، كان الناس كلها تحب أن أنا أشتغل معها. مثلاً لأن عندهم واحد عارف ثلاثة دبلوما بكلم ثلاثة لغات، كنت وقتها كنت مساعد مدير في فندم الفنادق في بلدي، فلما روحت هناك بتبذب بكل الخبرات والتجارب دي، كنت تبدأ أدش ووشر يعني عندهم بتغسل الصحون، فكنت بنظم لهم الصحون، أحط لهم عليهم أرقام، أعملهم بالضبط الجارد بتاعهم، أنظمهم ترميز مختلف، كل ابتكارات جوا ديها لهم مديري يروحوا واجيها ياخد هو كل ال... كل الكريدت بس مش مهم المهم ان انا باستمرار محتاجين لي ومن كده طلعت شوية شوية لغاية مساعد جرسون انا عمره ما شفت حاجه اسمها مساعد جرسون ايه مساعد جرسون عمري لي عمري لي حاله جديدة ان انا مساعد جرسون عارفين الباسبوي اللي هو ينضف الارض وكلام ده كله بتاع انا كنت المساعد بتاعه ازيك هو بينضف انضف انا نظف وهو. فانا كنت المساعد بتاعه حتى لما كنت بشتغل في غسيل الصحون كان في ماكينه حطوني في اول الماكينه واحد تاني كان في اخر الماكينه مني فأنا في أول مكنة أخذ الأطباء اللي هي واسخة ونضفها ودخلها في المكنة وبسرعة الثاني بياخدوا الصحون وهي سخنة فطبعا قال لك أنا أقدم منه حطوني مطرحه فحاجة اسمها بومباردينج فراح جيبني النحاة التانية عشان خاطره وأقدم مني فجيت هنا لما أخذوني هنا أدون نحاة التانية أنا بأخدوا الصحون والسخنة كنت بشتغل بمتال همه فقال لك لأ يعني الجدع ده بيعمله ورتونه مشوفه بقى أنا كنت بشتغل في الأول أول الماكينة في آخر الماكينة ما فيش غير جو الماكينة اللي فاضل بعد كذا خالص. المهم كنت بشتغل بهمة كنت بشتغل بانتباه كنت بتعلم إزاي المديرين عايز أعرف أكون مدير عام بيعمل ايه فالمدير عمل أوتر له قابلته من تاني اسبوع راجل كان فرنساوي ومن باريس يعني لسه فاكر اسمه الغد لوقتي جان فرنسيو ماريناس الله يرحمه قوي بالخير الخير. له أنا عندي خبرين عشانك في خبر كويس في خبر وحش قال لي خبر كويس قلتلو انا قررت أكون مدير عام. قال لي ايه الخبر الوحش قلت له قرر تاخد مكتب سيادتك وطبعا ما بصتش من العمليه دي المهم خرجت من عنده وانا كنت وقتها بدأت ابقى جارسون في خدمة الادوار وخدمة الادوار كان بتخدم المكاتب فكان اي طلب يطلبه مدير عام كان لازم انا شخصيا ادهوله بنفسي وانا ماشي كنت بشوف سكتي لمكتبي كنت بشوف مدير المأكولات والمشروبات مدير التسويق مدير المبيعات اشوف مكاتبهم كلهم دي سكتي عشان اوصل للاداره العليا وفي ست سنين مدير عام لوكاندا من أكبر لوكاندات في مونتريال، وكنت أول عربي يشتغل هنا في وقتها. بدأت تفتح الباب لنزعي، اثنين 62 عربي يشتغلوا معنا. فتبص تلاقي أدي أول حلم وتحقق. لما رجع تاني وأنا صغير عايز أعمل الحلم التاني، الحلم التاني أنا كنت أكون بطل مصر في تنس الطاولة. اترفقت من كل الأندية، تروح تقدم لوحات إجريالا عندنا لعيبة. احنا محتاجين واحد مجنون زيك عايز زواير عايزي. ما فيش دورت من إسكندرية لما أنهوا لفيف حتى القاهرة. وبعدين أخيرا زي ما بقول لك بس ربنا سبحانه وتعالى. يكون في واحد مستنيك في مكان معين هو ده اللي هيديك اللي انت عايزه اللي حصل فانا ما لقيتش حد أباني خالص رحت لعبت النوادي الشعبية اخذت بطولة قهوة القهاوي في مصر كان ليها بطولة صغيرة كده اخذت بطولة القهوة وديني الكاس عبارة عن فنجال المهم اخذت بطولة وخلاص وخدتها ورحت نادي أخيرا نادي سبورتنج في اسكندريه واحد الله يمسيه بالخير أو يرحمه اسمه الحديدي قال لي انا هاخدك وهتمرنك بس بشرطين الشرط الاولاني تتمرن كل يوم 6 ساعات والشرط الثاني مش هتنزل ولا بطولة. غير لما منا استازين لك أنا شخصياً استازينه. طول ماشي وانا رأيه وبعدين أخيراً بدأ اتمرن في الأول عادي يشرح لي هي تنس طاولة وبعدين بدأ يجريني في التراك اللي هو بتاع الحسين ده مرتين مرة رايح بوشي ومرة بظهري مرة حاجل على اليمين مرة حاجل على الشمال لغاية ما خلاني فلياقة بدنية ومعلومات رائعة بس عامل زي فرصة ما حس تجري عايز أعمل حاجة وبعدين أخيراً حاطيني على الترابيز وبدأ يعلمني من غير مضرب ومن غير حاجة وبعد هب ثمانية ألي تعم جرب ونزلنا كان فاضل بطولتين في ماسة فاضرين بطولة السويس وبطوله الترام تحسب بعد كده 11 سنة بطل مصر وسافرت بطولة العالم أعرف إزاي لأن الأحلام بتتحقق الأحلام بتتحقق والأهداب بتتحقق انت حلمك إيه انت حلمك إيه إيه الحاجة اللي أوص ح أكثر من أي حاجة تانية في حياتك إيه الحاجة اللي بتفكر فيها أكثر من أي حد تانية في حياتك أتعرف لما تفكر في الحكم العالمية لأحد مثلاً زي جورج برنار شا قال لك إيه؟ قال لك لما بتيجي تفكر في الحلم بيكون عندك تخيل فالتخيل هو بداية الابتكار ألبيرت آنيشتاين قال لك التخيل أهم من المعرفة قال له معقوله قال لهم أيها لأن المعرفة بتيجي من الماضي لأن التخيل بياخد من الماضي وذيك على المستقبل فرانسيس بيكن قال لك بالتخيل بنبني العالم واحد عندك نابليون هيل اللي عنده كتاب اسمه Thinking اللي هو فكر وختاني قال ألك إيه؟ لك عقل الإنسان لما يتشدد فكرة جديدة مش ممكن إطلاقا يرجع زي ما كان، فايه الفكرة اللي عندك؟ الحلم اللي عندك؟ كنت عارف الأفكار غالية جدا إن أول ما تلعت شركة من شركات ال مثلا شركة كوكاكولا في الأول لما تلعت جدحا كويس أنا بقولها إن كان في واحد عنده فكرة وراح ريس ماكس داره قال له أنا عندي فكرة ولو لك تديني 10.000 دولار الراجل كان نبيه جدا ريس ماكس قال له أنا ما عنديش ما أنا بس أقولي الفكرة قال له لا لازم تتطلع الشيك. وتبعت عشرة آلاف دولار وتحط الآلة على الامضة وحول لك عندي كلمتين لو عجبوك اديني الشيك ما عجبوكش انت ما صرتش حاجة فرجل كان في ممتاز ذكاء قال له طبعا حلعبك راح كتب عشرة آلاف دولار وحاطت الامضة على شيك قال له قول كلمتين فبانجليزي قال له بطلت بطلت يعني حطها فازايز التاني فكر فيها وراح ما دي شيك وراح ما دي جوهره ومساعدتها تولدت اللي هي الكوكاكولا كلاسيك اللي هي عاملة كده طبعاً بيبيعون منها مئات الألافات يمكن ملايين في العالم كله بسبب إيه؟ بسبب حلم واحد قدر ياخد حلمه وحطه في الفعل وخد فيه عشر تلاف دولار وفي دقيقة ما خديتش وقت عامل كده يعني معنى كده الأحلام والأفكار بتساوي تير الأحلام والأفكار يا ترى إيه حلمك؟ إحنا بنتكلم في الأحلام إيه هو أملك في الحياة؟ الأمل أنتوا عارفين الفرق بال... قلت لكم قبل كده الخيالي الأ لو أنت قاعد فقط عملت يحلم ويا ما نستحلم تحلم أنه أبو الطير عنده عفريت على يدين أو حد يحلم أنه عنده شنطة فيها فلوس دي أحلام خيبة أن عايزك تحلم حلم يكون أنت عايز تحققه وعارف أنك تحققه الحلم أولاً هل في حد عامله قبلك لو لأ هل ممكن يتعامل؟ هل أنت ممكن تحققه؟ هل ممكن تحققه هل انت تستحقه؟ هل الحلم نفسه يستحقك؟ لما تيجي تفكر في الاسلوب ده، عايزك تفكر في حاجة باستمرار. لو عندك حلم معين، وفي حد حققه قبلك، تبقى أنت الأحسن. لما فيش حد حققه تبقى أنت الأول. باستمرار فكر بالأسلوب ده. لما الأول، لما تيجي الأحسن. باستمرار حسن في نفسك. فكل ما تقول كل يا عايشين بكل اسمها كايزن، كايزن يعني التحسن المستمر، التحسن المستمر عشان تاخد الأمل وتحطه في الفعل. وعندك استمرارية وتحسن في نفسك باستمرار هتوصل مرحلة تبقى من أقوى الناس في العالم اسأل أي حد عنده أي حلم اسأل أي حد في الشارع عندك حلم عندي حلم. حققته قلت لك لا يا راجل تقل أحلام للآخرين مش لي أنا أنا قلت لكم قبل كده على قصة الراجل هو اسمه إيميل كوي اللي عمل حاجة اسمها جينكس الراجل ده كان دكتور وكان دكتوره في أوروبا وكان بيعالج المرضى بحاجة بسيطة جدا يخليهم يسترخوا ويقولوا كل يوم وفي كل لحظة وفي كل وقت أنا بتحسن لأكتر والأكتر وأكتر ويدحاكم ويخلوه يشوفوها اللي حصل أنه طبعا وقتان مؤسس الأطباب ما وفقوش على الإسلوبه لأنه إسلوب غير علمي غير أكاديمي ولكن في 24% نسبة زيادة عن العادي بعدها 13 سنين في واحد اسمه يوهننا شولتس الرجل ده ألماني الرجل ده ألكسانية واحدة ده في 24% ده حتى لو 1% أخذها في, في الأطباب دول 24 أخذ نفس الاستراتيجي بتاعت ايميل كوي وراح مزود عليها حاجة زود عليها حاجة اسمها بالانجليز اسمها progressive relaxation يعني الاسترخاء المستمر اعمل استرخاء مستمر للشخص لغاية ما مرحلة المرحلة انا مسترخي تماما وبعدين نزود عليها التأكيدات كل يوم انا بتحسن لأكتر واكتر وراح مغمض عنيه ويتخيل نفسه في المستقبل وهو بيحقق حلمه. هو بيحقق حلمه كانت نتيجة ده اول واحدة اول نستفيد منه كانت ناديا كومنيتشي وكسب توت لعلم في الجنباز بعد كده هارلم في الباسكت اليابانين خدوها حطوها في الإدارة بحيث أن أي حد قبل ما يقرر لازم يحط نفسه في استرخاء تام ويرتاح تماما وبعدين يحط نفسه في الفعل في المستقبل ذهنيا فقط تحط نفسك في أصعب المواقف وانت بتحلها أصعب المواقف وانت بتحلها لما أفكر في حاجة زي كده تقول طالما المخ شافها والمخ هو في صورة ذاتية المخ هيمش ورا الصورة ذاتية بس الإنسان يقولك أنا عاوز حاجة حيلاقي عقبات التقدير الذاتي والصورة الذاتية والثقة في النفس والبرمق السابقة والمؤثرات الخارجية كل ده حيلاقي عقبات بالنسب له وفي حاجات تانية كمان حرمية الأحلام في حرمية الأحلام على فكرة حرمية الأحلام في كل حتة مش مو يعني لو عدو مش هيكون, مش هيكون حرمي أحلام لأنك جاهز له لو عدوك أنت جاهز له عارف حرمي الأحلام ممكن يكون مين ممكن يكون صديق ممكن يكون حد من الأيلة ومن غير ما يحس وبحب أنا بسميه حرامي الأحلام ممكن يكون مدرس حرامي الأحلام إزاي يكون نفسك تعمل حاجة لك يا راجل بلخي بقى واقع تعملها واقع مش هتنفع مش هتشتغل شوف ابن عمك بلخي بسيبها خليك زي ما أنت شايف أبوك بقاله 30 سنة في نفس شغله ما تعملش حاجة جديدة هتفشل قط بالك هتفشل وبالأسلوب ده أنا بسميه حرامي الأحلام لأن بيسرق أحلامك يا في مدرسين يطلع يقولك تعرف أن ندمان على كل الأحلام اللي أنا سرقتها من تنامزجي لان واحد كان عايز يعمل حاجة ولتقول لا مش هتنفع واحد عايز يلعب برياضة ولتقول مش هتنفع فيها ام ابنها كان عايز يعمل حاجة تقول مش هتنفع فيها طالما في حاجة عايز تعملها وبتحبها تأكد انك هتنبخ فيها وده اللي بيحصل تعرف اشوف ابن مثلا وصل بطل من ابطال الكبار في بلده في لعبة معينة وبعدين كان في السنوية العامة يجي اهله يقول له اسمع انت وصلت السنوية العامة لازم تسيب اللعبة دلوقتي فاللي حصل فالله تقل. فكلموني في تليفون إيراءك دكتور قلت لهم إيراء كنتوا لما كان بطل كانت نتائجه عمل ازاي كان فوق 90% في المية ودلوقتي حاولوا كله لأن كل إنسان بيكبر بإنجازاته وده حلم من أحلامه وحققه وعايش فيه فانت خدت منه الحلم طالما خدت منه إنجاز وحلم هي عمله تاني ومين بيقعد يذاكر 24 وعشرين ساعة كل يوم لازم يكون يومه متغير لازم يكون عنده حاجات رفاهية عشان تجيل القدرات يكون يستخدم ذكاؤه بس ممكن يقعد قدام الكتاب طول اليوم وبارده ما بيذكّرش. فلازم تساعد الشخص، تساعد ابنك، تساعد نفسك، إن أحلامك تكون متغيرة، مش متغيرة تغيرها تكون مختلفة. عندك كم حاجة في اليوم بتعملها؟ هكلمكم على أهداف في حلقة بعدين وتعرف إزاي تحددها وتحققها عن طريق العقل الواعي والعقل اللاواعي وحاجة بطريقة بسيطة جدا إنك زى ممكن توصلها داخليا وبعدين خارجيا. لما توصل حكاية التخيل البتكاري وزي ممكن تاخد حلمك وتحطه في الفعل، اسأل أي حد ناجح نجحت إزاي؟ حتى لي بدأ بأمل عشان كده بيعجبني جدا الشعر لما قالك كان حلما فخاطرا فاحتمالا ثم أصبح حقيقة لا خيالا فكر فيها كل حاجة بدأت بحلم وبعدين بقى خاطر يعني فكرت فيه وبعدين بقى احتمال يعني ليه لا ليه لا إذا كان أي حد في الدنيا يقدر يعمل أي شيء أنا وإنت ممكن نعمله فكر فيها أي حد نجح في الدنيا نجح ليه نجح إزاي بينجح إزاي هم النجحين دول بياكلوا إيه إنك دول بيشربوا إيه، إنك بيناموا إزاي، هم إنك دول هما النجاح الآخرين وأنا لقى، عشان كده فكر باستمرار، في حاجة اسمها modeling، في حاجة اسمها نظام تمثيل النموذج المتميز، وكل البرمجة والعصبية مبنية عليها والحب الاستطلاع. يعني تيجي تفكر إذا كان أي حد في الدنيا نجح في حاجة، أنا كمان ممكن نجح فيها، أنت كمان ممكن نجح فيها، بس في شروط، أولا تكون عايز تنجح فيها فعلا، ثانيا تقرر إنك عايز تنجح فيها. ثالثا تتعلم تنجح فيها ازاي واخيرا تحطها في الفعل تحطها في الفعل وبعدين تعمل المفتيح اللي انا قلت لك عليها دي كلها تحطها في الفعل ساعتها ممكن توصل تبقى زي اي حد تاني مثلا لعبت البينج بونج لما كانوا كنت بفكر ازاي نجحوا ازاي وصلوا ازاي وصلوا ابطال مدير عان ازاي نجح ازاي واصل بطل المحاضرين العالميين الناس بتحبهم ليه إزاي ممكن يكلم من غير ولا ورقة ويقعد يتكلم بالساعات وكل حاجة مترتبة جدا في ذهنه بيعملوا إيه؟ لقيتوا إنهم بي بيدرسوا الزاكرة هو في دراسات للزاكرة بدأت أدور بدأت أدرس أنا كمان الزاكرة وخدت فيها شهادات وخدت فيها درجات عشان كده زي ما أنت شايفين ولا ورقة ولا حاجة بتكلم من الزاكرة كل حاجة متنظمة في فايلاتها بالظبط لو لاش هتكلم بالفرنساوي هتكلم بنفس الطريقة نفس الفايلات مفتوحة بلغة تان وجي حاجة ممكن تعليم عندك القراءة السريعة القراءة التصورية كله موجود النهاردة عشان يساعدك تحقق أهدافك فمن أول اليوم عايزك تفكر كويس جدا إيه هو حلمك إيه هو أملك في الحياة هل يا طارق الأمل وانتقعد بس عمل يحلم وخلاص وبعدين يقولك طب الإنسان لو بطل يحلم يحصل ويه هيموت لكن الحلم ده لو عندك وعندك أحلام كتير ما بتحطهاش في الفعل برضو هتموت انت تعرف أمسألة الناس وانت زعل كنت بحب إيه هادي يقولك كنت بحب كرة كنت بحب ألعب مثلا كمانجا وبعدين تقول له تعملها لوقتي يقول لك لا والله ما عديش وقت طب ازاي بتبطل تعمل حاجات كنت بتحبها أنا عندي أخ مثلا كان يحب يلعب ناي وكان نايم جنبي في البيت واحنا صغارين وهو ضطر واحد ايه لما زهقني في حياتي ثلاث سنين لما في الآخر بدأ ترى منها صوت وأول مرة مزورت فيها ماسة أنا قررت أنزل ماسة بعد ما أكون مجير عام وفاتاة رما العيلة كانوا فكرين أنا متخلف لوني حاجتين يا خالس ألك دجاج بني عليه كان بيعرف حاجات أكثر مني أنا بطل الناي ليه؟ ده انت لعبتي فيه جدا دي حاجة من, دي من الحاجات اللي ممكن تساعدك ممكن تهدي لك أعصابك ممكن تخليك في منتهى القوة الداخلية ايه السبب بطلت تعمل من الحاجة بتحبها الحلم ده راح فين الحلم بيموت وتلاقي معظمنا كان عنده أحلام وهو صغير عارفين وبعدين تنتهي عارفين معظم الأحلام موجودة فين فكر معايا معظم أحلام الإنسان موجودة فين موجودة في المقابر إنسان يموت واخد معاه اماله واخد معاه اهدافه واخد معاه احلامه بسبب اي سبب من الاسباب الخيبة بسبب الخوف بسبب الصوره الذاتية بسبب التقدير الذاتي ليه هو اللي نجح احسن منك في ايه لازم تفكر فيها مش حكاية هم احسن مني في حاجة لا انت لازم تفكر بطريقه استراتيجيه انا ممكن انجح ازاي انا ممكن انجح ازاي اذا كان انسان ناجح انا كمان ممكن انجح ازاي اذا كان انسان سعيد انا ازاي ممكن اكون سعيد حد مثلا عنده علاقات زوجيه ممتازه انا لك انا مثل الحمد لله وتزوج من 36 سنة. 36 سنة يا ما عدينا بتحديات يا ما شفنا حاجات ولكن في هدف نحن نستمر ما ما عدينا نحن نستمر فتبصت لقي القوة دي نفسها بتديك ايه بتديلك مرونة بتديلك التزان بتديلك استمرارية وبتديلك الحلم بتحققه تعرف معظم الناس لو يبدأ حاجة وبعدين يسيبها لأن الحلم مش واضح بالنسبة له الهدف مش مبني على قيمه الداخلية هنعمل حاجة مع بعض الوقتي حاجة في منتهى البساطة وبمنتهى اللزة حوصلك الحاجة اسمها بناء مستقبل بناء مستقبل إيجابي وحنعملها داخليا بناء مستقبل إيجابي هوصل لك مرحلة الاسترخاء لزجة جدا هتفكر في هدفك وحنبني داخليا ونباعه في العقل اللاوعي إيه رأيك حاجة زي كده تبقى حاجة بسيطة وحاجة جديدة فاخد بالك وقت من نوصل لها جاهز نفسك وامشي معايا خطوة خطوة وما تدارش تعمل دي آه, وانت مشغول لازم تفضي نفسك تماما وتكون قاعد ودمك على قلب لعشر دقايق عشان تعملها معايا فهعملها معك بطريقة مبسطة جدا عشان تعملها بس افتكر قبل ما قولك خد بالك من حرمية الأحلام وممكن حرمية الأحلام يكون انت شخصيا يعني تكون عندك فكرة معينة ونفسك تعملها عندك أمل معين ونفسك تعمله بعد تقول لنفسك يا رجل مش معقول مش ممكن يتحقق وتروح سايبه فحرمية الأحلام ممكن يكون انت او الاخرين دلوقتي جاهز هنبدأ نعمل حاجة اسمها بناء مستقبل ايجابي منطبعه في العقل نفسكم؟ هنعملها بطريقة لزيزة جدا وحديدك استرخاء دلوقت عايزك تكتب الهدف اللي انت عايز تحققه اكتب أملك وعايزك تعرف امتى عايز تحققه مثلا في خلال شهر في خلال شهرين حط الوقت اعمل هدف قصير للمدى حنكلم في الأهداف بعد كده والوقت خليك معايا عايزك تاخد نفس جامد من مناخيرك وبعدين طلع الزفير أطول من الشهية وراح نفسك تماما اخد نفس تاني وحافظ عليه وطلع زفير من الفم شوية شوية شوية شوية شوية شوية شوية شوية خلي الزفير أطول من الشهيق لما تطلع الزفير أطول من الشهيق بتوصل لمرحلة من زفزبات المخ اسمها الألفة دي المرحلة اللي أحسن قرارات تاخدها في حياتك في المرحلة دي هتلاقي استرخاء داخلي وتلاقي راحة داخليه كمان ما رأخد النفس وطلعه شوية شوية واشو وانت قاعد فكر في هدفك وغمض عنيك عايزك تفكر أو تتخيل أنك نازل خمس سلالم كل سل بتنزلها بتحس براحة أكتر واسترخاء أكتر فانزل معي السلالم خمسة بنفس التنافس أربعة نفس التنافس ثلاثة نفس التنافس اثنين نفس التنافس واحد نفس التنافس وإذا عايزك تفكر أو تتخيل أنه قدامك باب وإنت بتفتح الباب وراء الباب ده فيه ضوء. الدوق ده مريح جدا لجلدك والجسمك والأعصابك والزهنك وحتبدأ تمشي الطريق ده هو طريق مستقبلك تبدأ تمشي الأيام والساعات لغاية وانت ماشي وانت حاسنك بتحقق هدفك. ما ماشي بتحقق هدفك خلال ما انت ماشي بتحقق هدفك خلال ما انت ماشي بتحقق هدفك لغاية ما وصلت لآخر الوقت دلوقتي انت في آخر المرحلة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 بتكلم نفسك إزاي؟ وانت هناك بتحس فعلا باللحظة دي وعازك تعمل صورة كبيرة منك وانت محقق هدفك خلي صورة كبيرة منك وديها طاقة بتنفسك حط فيها كل الألوان اللي بتحبها نور عليها النور خليها من غير برواز خليها تطفو حواليك وسيب الصورة دي هناك دلوقتي وبعدين عايزك ترجع معايا شوية شوية هترجع السواني والأيام لغاية ما توصل للوقت الحاضر ورق باب ومن هنا عايزك تبص لصورتك هناك بتطفو في مستقبلك والوقت هي افتح الباب وهتطلع نفس الخمس العالم واحد اتنين ثلاثة اربعة خمسة ومن هنا خد نفس جامد وطلع قوة وافتح هنيك أي وقت اتغمض في هتشوف صورتك مستنياك في المستقبل ودي طريقة بسيطة جدا قبل ما تنام فكر في نفس الصورة أو ما توم النوم فكر في نفس الصورة خلي نفسك تبقى عارف أن الأمل بتاعك له قوة هو نفسه حيزوءك عشان يحقق نفسه وافتكر باستمرار ان الشتاء هو بداية الصيف وأن الظلام هو بداية النور وأن الأمل هو بداية النجاح عشان كده عيش كل لحظة كأنها آخر لحظة في حياتك عيش بالإيمان عيش عيش بالصبر عيش بالامل وعيش بالحب وقدر قيمة الحياة خليكم عاية في الحياة وأمل امل هو بداية النجاح عشان كده فاشل يقولك الناجح معزوز لكن الناجح اللي بيعمل حظه بنفسه بيتحرك بيوم الصبح يا طالما انت عايش عايش عايش أحسن طريقة ليه عايش مع الناس اللي يقولك إزاي أنا عايز أقولك حاجة فوق الهوى قندر فوق الصحة أحسن تحت زحمة جدا ما نفسي شيء بالنسبة جاي الماضي خلاص رح وانتهى وحتى لو كان فيه احباطات حتى لو كان فيه تحديات انسى لأن الماضي كان ماضي وابتسمى خلي على وجهك ابتسامة انت عارف؟ ده ابتسامتك في وجهه أخيك الصدقة الابتسامة جدا طاقة الإنسان لو توصلت ببلد وولد كهرباء لمدة أسبوع بيكلم على كلام خطير أنا. أنا أنا أنا أنا أنا أنا أنا أنا رحت وانا جيت وانا سألويت وعيد 3995 أنا في خمس تلا